يا ضلما في القلوب ماشيه وبتمدي يا بت مدي مدي يا ممالك في القلوب مشيا وبتمدي نور مدي الايدين مدي الشر الشر زاد وجحودنا زاد سعد اللي قلبه في سواد الشر زاد وجحودنا زاد قلبي في سواد اطلب ان بطل عناد وللبعاد شديد الشر زاد اللي ساب يد المسيح واليد مسك ايده واللي بيخدم حد تاني غير يسوع سيده اللي ساب يد المسيح واليد مسك ايده واللي بيخدم حد تاني غير يسوع سيده انت امه تتمي صليل ورجعي انتي أمه تميبي صليل ورجعي ده اللي يخسر نفسه في الدنيا دي يفيده الشر الساب حد جاله يا صوى فيجري ويسيبه شاف المسيح فوق الصليب شارك في تعذيبه كم حد جاله يا صوى ناداله فيجري ويسيبه شاف المسيح فوق الصليب شارك في تعذيبه O Allah, I'm a man. O Allah, وانا اللي سبت يا صاحبي وشر حبيته الحجر اللي, اللي يا الشر كتير مليح حد غير يلاقي فيه جاي بتوب وكلام إلاقي قلبي خبيته الشر زاد يا ظلمة مالك في القلوب ماشية وبتمدي يا بتول يا أم النور مد الإيد مدي يا ضل ممالك في الولوب ماشية وبتمدي يا يبت اليوم النور مدي الإيد مدي الشر ساد الشر ساد وبحضنة ذات سعد اللي قلبه في سواد الشر ساد